هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ من أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 ما لهم من دونه من ولي ولا يسرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَانَ الْمُهْلِي يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أحسن عملا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 مُتَّكينَ فِيهَا عَ الأراء إِكِ نِعمَ السَّوابُ وَحَسونَثُْر تَفَقَا وَضِْبَ لَهُمَّثَلَ وَجُ لَْنِ جَعَنا لِحَدِهِ مَا جََّتَين مِن أَعْنَابُِ وَحَفَفْنَاهُ مَا بَِخْصْلِ ْتَلْجََّتَْتَتْ أُكُهَا وَلَمْ تَغْلِم مِنْهُ شَيْءَو وَفَجَوْنَا خِلَ لَهُ مَ نَهَرَا وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُويُحاوِرُهُ أَنَ أَكثَرُ مِنْ كَمَا لَ وَأَعزُْ نَفَرَا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 قال له صاحبه وهو يحاوره أكثرت بالذي خلقك من تراب ثم من, ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير فوابا وخير عقوبا وَضْرِبِ لَهُم مَثَل الحياتةِ الدُّنْياكَمَا إِ آأَزَلناهُ مِنَ السَّماءِ فَختَلَطَِهين بَُ الْ الأرضِ فَأَصْحَهشيمَا فَأَصَْحَهشيمًَا تَذْرُوه الاح وَوكَانَ اللهَّهُ على كلُلّ شَيئم مُقتَدِرا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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَا أأَرَأيتَ إِذْ وَإْنَا إلَ الصَّخْرَةِ فَإِنّ نَنسيتُحوتَ وَمَا أَن سَانِيه إِللا الشَّيْطانُ أَن أأَذْكُرَه وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِيبَحرِ عجَبَ قَا ذَاركَ مَا كُنا نَ بغِثَر تَددَّ علىى أَثَِهِ مَا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 ف ردنَاأَ يُبَدِ لَهُماَا رَبُّهُماَا خَيرًَا مِنْهُ زَكتَو وَأَقَْبَ رحْمَا وَأَمَّ الجدَُ فَكَانَ لِغُ ل مَيْتي مَيْن فِي المَدينةِ وَكَانَ ت تحتهُ كَانزُهُماَا وَكَانَأَبُهُماَا صالح فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أُشْدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ